بشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم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 فَلَمَّا جَاءَ آنُودِيًا بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما راها تهتز كانها جاء دبر ولا وَلَمْ ولم يعقب يا موسى لا تخف انني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإن الكافرين الرحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين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 وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين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 لدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها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 فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وَأُوْتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 قال سَنَنظُر أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إذْهَب بِكِتَابِهَا ذَلِفَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَنَظُرْ مَا يَرْجِعُونَ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 دوني مسلمين قالت يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوتي واولو باس شديد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 مَا آتَانِيَ الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل له بها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 إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير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 فَمَا لَنَا أَنْ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ان ندمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لا لقوم يعلمون وَأَن جَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ اننكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إنهم أناس يتطهرون فأجيناه وأهله إلا امرأته إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمنطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المنثرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 وَلَقَسَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَأَزَلَنَّكُم مِنَ السَّمَايِ مَا فَأَوْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوْبُتُ شَجَرَهَا أَإِلَهُم مَعَ اللَّهِ أَإِلَهُم مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً على الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا مع الله هم لا يعلمون. يجيب, المضطر إذا دعاه. يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف من يجيب أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ مَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيَّاهُمْ مَعَ اللَّهِ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله قال الله عما يشركون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته مع الله أمن أم يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنت قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايام يبعثون بل الدارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس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 مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للعب ربك يقضي بينهم إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا والو مدبرين وما انتبه هاد العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمون أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى قال أكذبتم, بآياتي قال اكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض, ففزع من في ومن في الأرض إلا مَن شاء. أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء صنع الله الذي اتقن كل شيء صنع الله الذي اتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء فَلَهُ فله خير منها من فله خير منها وهم من فزعين من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آهنون فكبت وجوههم, فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنفرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها